بسم الله الرحمن الرحيم اما يتساءلون عن النبأ العظيم 124 هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون 127 ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا 129-واجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن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 هم كانوا لا يرجون حساباً وكذبوا بأياتنا كذاباً وكل شيء أحصيناه كتاباً فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاباً إن للمتقين مفاز حدايق وأعناق وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً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 ذلك اليوم الحق فمن شاء أتخذ إلى ربه ما أبى إن ذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا